بوك تو شاشة داشم سبتي سبيبني إي برجي. دو ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين أكيني النظاره النظاره يس لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته كورجيو ترك نظارته يا ترك نظارته يا ترى Lekrudis. Essah Elsah Yo Lekrudis sugedo Saatuhu Talifa Elsah Ratila Lekrudis kabo Ansienus Essah Tu Muallaka Alalhait Elsah Muallaka Rala Alhait باسس جواز السفر جواز السفر لقد فقد جواز سفره لقد جواز سفره. أين ترك جواز سفره يا تورا أين ترك جواز سفره يا ترى؟ ي، يوس، يوم هم، هن، الخاص بهم، بهن هم، هن، الخاص بهم، بهن بيكين قال راستي سوتيبون لا يستطيع الأطفال يجد والديه لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لكن ها هما الولدان قادمون هناك لكن ها هما هناك يوسف الخاص بكم انتم كم الخاص بكم كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر كيف كانت رحله حضراتكم ميلر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 Коке buvo kaip sekėis jūsų kelionį ponė Kaip rahlatu hadratiki madame Smith? Kaip kanat rahlatu hadratiki madame Smith? Kur jūsų vyras ponė Aina zawjju hadratiki madame Smith? Aina zawjju hadratiki madame Smith?